بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرث لا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ يَنْصُرُ يَشَاءُ وهو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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا في ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى. لا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر وَإِنَّكَ تِغَمٌّ مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وَإِنَّكَ تِغَمٌّ مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فينبو كيف كان عاقبة الذين من قبله كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها أكسوا مما عموها وجائتهم رسلهم بالبينات. وعموها أكسوا مما عموها وجائتهم رسلهم بالبينات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أَن هُمْ يَظْلِمُونَ ثَنَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَرُوا أَن فُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا الصوء أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ لَيْلٌ وَنَهَارٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ثم لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمِنَ الدَّفْسِ سَوَرِكُمُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ فُقَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَاثِرِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ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 آتفهم في غضب يحضرون. وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَأُولَآئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وأشياء وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وأشياء وَأَيِّنَةُ يُخْرِجُ الرُّوحَ الْحَيَّةَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ اللَّيْلِ وَيُصْحُرُ اللَّيْلَ نَهَارًا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تخرجون وَكَذَلِكَ تخرجون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذَا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وإن آلاتي أن شرق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السناتكم وألوانكم ومن الضوضاء الافلات والجنات والوالق إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنار وبرضاؤكم من فضل إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون إن آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وقمعا وينزل من السماء بعد موتها وإن آيات يريدون الموت خوصا وينزل من السماء ما أنت يحيي بإن حظ بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض، كل له قالتون. وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء فأنتم فيه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم تألمتم في سواءٍ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك مفصّل الآيات لقوم يعقلون. بل استبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بل بغير علم. فمن يهدي من أضل فمن يهدي من أضل الله؟ ومال لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين، ناصري فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فقرة الله التي فطر الناس عليها، فقرة الله التي فقرة الله التي فطر الناس عليها لا تذليل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر لا الناس لا يعلمون لا مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينا وكانوا حيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشكون وإذا مسنا شبعهم دوّبهم من بين إريتهم ما إذا أذقون من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشكون ليكفروا بما أتيناهم ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم خلقا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم شلقانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يطنطون فإِذَا أَجَفْنَا مَا رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَيْهِمْ يَنصُرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَمْسُكُ أَوَلَمْ يَرَوْا أن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ان في ذلك لآيات لقوم يغفلون فآت ذو القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآت حقه السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من عبا ليرضوا تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ثم وزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم الله الذي خلفكم ثم وزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم فل من يفعل من من شيء تُوحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ مَا يُشْرِكُونَ تُوحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ مَا يُشْرِكُونَ وَهُوَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ذِمَآتَ سَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ بعض الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نَزَغُوا كُلَّ دَجْنٍ وَالتَّحْرِفِ فَتَكَشَّرَتْ أَيْمُنُ نَاجِي يَدِ قَوْمٍ ضَاقَ النَّفْسُ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ قل في الأرض تنظروا كيف كان عاجلة الذين من قر كان أكثرهم مشرقين فأكم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد من الله يومئذ يصدعون أَيُّ وَجْهٍ لِّيَ الْقَنِيُّ الْقَرِيُّ أَيُّ يَوْمٍ لَّا نَجْعَلُ لَهُ مِنَّا يَنصُرُ إِبْنًا يَخْتَدُونَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن نَّابَ لِلصَّالِحِينَ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ وَمَن نَّابَ لِلصَّالِحِينَ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إنه لا يحب الكافرين. إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتاً وليذيقكم من رحمته ولتجرئ الفلك بأمره. ومن آياته لأجل رحمته وليفقه من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتهو من فضله ولعلكم تشكون. ولتبري ينفعك بأمره ولترته من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قررك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا ولقد أرسلنا وشلا إلاف من فجاؤهم بالذين أنت قل الذين الذين أيوا وكان حفنا علينا نصر المؤمنين وكان حفنا علينا المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء الله الذي يرسل تتن فترى الورق يخرج من خلال فإذا أخذت لمن يشاء من عذابه إذا هم يستمشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كان من ونزل من قلبي لمبنسي. انظر إلى آتار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها انظر إلى آتار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مخفرا لظلوا من بعده يكفرون لا غلوا من بعدي يدخل فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء. لا يؤمن إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الله الذي ضرقكم من قوة ثم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفسكون ويوم تقوم فَكَيْفَ الْمُجْرِمُونَ مَا رَجَفُوا غَيْرَ حَاءَ كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ فِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ فِئْتُمْ يوم فهذا يوم يذق البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون, يوم تعلمون, يوم تعلمون يومئذ لا ينفع الذين ظلموا ماضرتهم ولاهم قال تقول تلوم الذين ظلموا ما في وته ولم استعثم ورصد ضرب في هذا من كل مته ولئن جئه بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا ملطنون. أفسر إن, إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون.